هذه الحلقة ان شاء الله عن آفة صعبة وآفة سيئة نود ان تنتهي او نتوب منها او نبتعد عنها او نكون من غير المتصفين بها هذه الآفة هي كفران النعم ونكران الجميل وهذه صفة الاسف الشديد موجودة في صغارنا قبل كبارنا موجودة في رجالنا ونسائنا الا من رحمة رب يعني <تصفيق> الانسان لا يعترف بلسانه بما قر في قلبه من الخير او من جميل الصن أو من جميل الصناع التي تزدى اليك سواء هذا الخير من الخالق ام من المخلوق يعني الانسان مغموم في نعم كثير كنت واحد فينا مغموم في نعم كثير اول نعمة نعمه الاسلام نحمد الله رب العالمين كان الشافعي يقول يا رب قد اختار الاسلام وانا لا اسالوك فرزقنا الجنة وانا اسالك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 مفروض عليك ان يصنع هذا وكأن الام مفروض عليها ان تصنع هذا حقيقة الامر ليس فرضا يعني لا شيء يفرض على الاب والام في مسألة الابناء الا أن الطعام والشراب الى سن البلوغ ثم التعليم اذا وصل الى سن البلوغ وكان متفوقا نابها وجب عليك اب او ام أن واغل معه على تعليم ان كان نابرة فيه اما غير ذلك فلا تفضل من الاب وتفضل من الام لكن كثير من ابنائنا يكفرون النعم وينكرون جميل صنع الاباء والامهان وكانه يقول ما مهمتك في الحياة ابتي الا ان تنفق علي. لا مهمة الاب غير ذلك انت الذي فهمت المسألة قطأ انت لست اكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمله في الثلاثة عشرة من عمره وكان يرعى غنما في على قراريطة في مكة ويعين عمه ابا طالب على تربية ابنائه الكثيرين 13 ولدا فاذا لسنا وليس ابناؤنا ولا سبحان الله ابناء المسلمين كلهم اشرف عند الله ويعني عز عند الله عز وجل من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي عمل وفي هذه السنة يعني الكارثة الكبرى في مسألة كفران النعم هو نابع من جهل الانسان وغفلة الانسان ونسيان نعم الله سبحانه وتعالى يعني نعمة الصحة نعمة العافيه نعمة الامن نعمة المال نعمة المسكن نعمة الملبس كل هذه نعم الانسان عندما يرى اهل الابتلاء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 لاننا اذا جهلنا نعم الله سبحانه وتعالى علينا واستقل الانسان نعمة الله سبحانه وتعالى بدا في نقران الجميل حتى وان كان هذا الجميل مسدى الينا من انسان نرى كفران النعم ونكرانه من بعض الازواج مثلا عندما تخدمه المرأة وتصبر على سوء خلقه وتصبر على شراسة طبعه وتصبر على تقطيب جبينه وتقدم له الطعام في الوقت الذي يطلب وتعينه على تربية اولاده وترعى له ماله وترعى له ابناءه وبيته وتحفظه في ماله وعرضه سبحان الله ورغم ذلك يقول الله انا هذه انسان مقصرة هذه إنسانة جاهلة هذه انسان لم تصنع خير قط وهذا ايضا موجود عند كثير إذا ما رحم ربي عند كثير من هذا تقول الزوجة والله يعني ما رأيت منه خيرا قط قد يحسن الإنسان إليها عشرين سنة 30 سنة كزوج وتأتي بعد ذلك تقول والله ما رأيت منه خيرا قط لا منه ولا من أهله وتنكر الجميد وتنكر كفرنا حتى إن سألتها وقلت لها أنا ابتسمت في وجهك مرة. تقول لا والله انا لا اذكر اما تتكى اكلمك كلاما طيبا مرة لا والله لا سبحان الله وكأن هذه الانسانة ما رأت خيرا قط حتى قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء اكثرنا من الصدقة فاني رأيتكن اكثر اهل النار آه قلنا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 هذا الانسان الطرف الاخر حسناته كلها فالحسنات تنزل من الكيس المثقوب ولا حسنته لهذا عند ذاك ولا لح في الكيس غير المثقوب الطرحية لزوجها في الكيس غير المثقوب كل سيئاتي فبعد سنوات من الزواج يعني هو حاصل على ملايين السيئات عندها وغير حاصل على ولا حسنة واحدة لانها تسربت من الكيس وهكذا هو ولكن الامور تنضبط عندما يتعلم الانسان كيف هي النعم عندما يتخلق الانسان بخلق الاسلام عندما يعرف الانسان ان نعم الله سبحانه وتعالى يجب ان تقيد بقيد الشكر فاذا لم يشكر رب العبادة ويستشعرها تزول هذه النعم ان اقترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار هؤلاء الذين يعني ذكرهم الله عز وجل في سورة النعم سورة النحل عندما قال صورة النحل يسميها العلماء في النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون والله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل الواضح في كتابه وضرب الله مثلا قرية كانت امنه مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بان الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اذا القضية ان الفرد كما لا يشكر الامرض ايضا اذا لم تشكر زالت النعم الامم ايضا اذا انكرت الجميل زالت عنها النعم الامم ايضا اذا كفرت بالنعم والعياذ بالله رب العالمين تزول عنها النعم وربما لا تعود إليه مرة اخرى الفضالة ابن عبيد رضي الله عنه احد الصحراء كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الفواقل امام ان احسنت لم يشكر وان اسأت لم يغفر وجار سوء ان رأى خيرا دفنه وان رأى شرا اذاعه وامرأة ان حضرت أذتك وان غبت حدها خانتك والعيد الله رب العالمين هذه من الفواقم امام ان احسنت لم يشكر وان اسات لم وجار سوء عندما يرى منك الحسنة يرى منك الخير يجفنه وكان لم يرى شيء وان رأى منك سيئة اذاع لانه جار واذا تحدث الجار عن جار صدقه الناس وقال والله هو أعرف الناس به أعلم الناس به الإنسان كما نعلم كل مولود يولد على فترة حتى يعني يعلم عنه لسانه فإن أعرف لسانه لما يتكلم يعني لسانه اما شاكر وإما كافر إما شاكر كافور الشاكر هو الذي يعرف النعمة للمنعم ولا تنسيه النعمة المنعم يعني الانسان قد يشغل بماله عن من رزقه هذا المال قد يشغل بالصحة ويحافظ على صحته ولكن ينسى من الذي اعطاه هذه الصحة قد يرى نعمة الولد وينسى من الذي رزقه نعمة الولد قد ينعم الامن ولكنه ينسى من الذي اعطاه هذه النعمة